أعوذ بالله ا ل من ش ي ط ا ا ن ل ر ج ي م بسم ا ل ل ه ا ل ر الرحيم ح ح م ن ا ل م د ل ل ه ا ل ذ ي له م ا في ا ل س م ا ا و ت وما ف ي الأرض ل و ه الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير في وهو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 ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفال كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آ ل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إ ل ا دابه الارض تاكل منساته فلما خر تبينت الجن أ ن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين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 من يؤمن بالآخرة الا لنعلم من يؤمن ب ا ل آ خ ر ه إ ل ا لنعلم من يؤمن ب ا ل آ خ ر ه ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض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 قل من يرزقكم َُُ من السماوات ََّ والارض ِ قل الله ِ وانا َّ او ِ ي ا ك ُ م لعلى هدى ََُ و في ضلال ٍَ مبين ٍُِ قل لا تسالون َُُ عما ََّ أ َ ج ْ ر َ م ْ ن َ ا ولا ََ نسال ُُ عما ََّ تعملون َََُْ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 ويقولون متى هذا الوعد إ ن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه س ا ع ة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا ا ل ق ر آ ن ولا بالذي بين يديه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 قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أ نحن صددناكم ع ل ى الهدى بعد إ ذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر و الليل والنهار بل مكر الليل والنهار إ ذ ت أ م ر و ن ن ا أ ن نكفر بالله ونجعل له أ ن د ا د ا و أ س ر ا ل ن د ا م ة لما ر أ و ا العذاب واجعلنا ا ل أ غ ل ا ل في أ ع ن ا ق الذين كفروا هل يجزون إ ل ا ما كانوا يعملون وما أ ر س ل ن ا في ق ر ي ة من نذير إ ل ا قال مترفوها انا بما أ ر س ل ت م به كافرون وقالوا نحن أ ك ث ر أ م و ا ل ا و أ و ل ا د ا وما نحن بمعذبين قل إ ن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون وما أ م و ا ل ك م ولا أ و ل ا د ك م بالتي تقربكم عندنا ز ل ف ا ء إ ل ا من آ م ن إ ل ا من آ م ن وعمل صالحا ف أ و ل ئ ك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في ا ل غ ر ف ا ت آ م ن و ن والذين يسعون في آ ي ا ت ن ا معاجزين أولئك, أولئك في العذاب قل ان ل ع ذ ا ب م ح ض ر ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين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 يصدكم عما كان يعبد آباءكم كان وقالوا, وقالوا ما هذا إ ل ا إ ف ك م ف ت ر ى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إ ن هذا إ ل ا سحر مبين وما اتيناهم من كتب يدرسونها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 وهو على كل شيء شهيد قل إ ن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل ان ضللت ف إ ن م ا أ ض ل على نفسي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 وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل انهم كانوا في شك مريب